وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ يُرْسِلُ رِيحًا فَيُسْكِنُهَا فَيَظُنُّهَا مِرْسَاةَ كِدْعٍ عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَمْ يُ ويحفقهن بما كتبوا ويحفو عن كثير ويحلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتوكلون والذين ينجون تنجيون كذاء الاثم والفواحش اذا ما غضبوا هم يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إذا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 لمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يغلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل